العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين اما بعد يقول رب العزة جل في علاه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 وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 112. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيمات ويا سماء قلعي وغيظ الماء وقضية الأم وقضية الأم واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين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 وفر لي وترحمني وإلا تفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مم مم مم وَأُمَمٌ سَنَمْتَعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أن 119. ولا قومك من قبل هذا فاصبر 110. إن العاقبة للمتقين 111. وإلى عاد أخاهم هودا 112. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 114. إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 115. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن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 تَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُبْصِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا له شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا نَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم واصورسوا له واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود عاشر كان عاشر كي لبئي يساقا شنادو وحونا كميدي هاي دي انا سعودي كنا سابسانا تفسير کا قرآن کا كريم کا غباتنا يداد بوكا أهيد يا فارتنات بوكب الله أبنائيا كان مذا من سورة هود عليه السلام أهيد اللي حدنات نواقع بيهاي من سورة نفسها مثل سورة هود كمذا عشر كوهرون توصوه حران ياهي وعين كجرن قصة النبي الله النح عليه السلام وعين مريني إن بدن هدو وعدنا يقوم كيسا هو ايي حريه عصب وحوش ايي حابين يا مالن بالله لي اي قال لي ما يقين دائمين في مر كامر كي بسو نبي الله انه عليه السلام فحل وصنع الفلك بعيوننا ووحينا وحين تظاني نبي الله انه عليه السلام قولين فرسم يقان هرم ماي ما شي مناكيب يدون لو سمي يما قونين لكن اوسى الله بك كافيي باعيننا ووحينا ان جاء بدور ان اوسى الله سخنو دورينه هي وحي اني ان كو شيغاي ساييل سايي دونتو كوساماي بالا بوحي من الله عز وجل ايو دونتو كوساماي او اله با سبحانه عز وجل نبي نوح قامينا ايي وانا نبي نوح صيفان لوو يري ولا تخاطبني في الذين ظلموا هذا ما قال نوع الهلاك إذا هلاك النوع يبدن بها أربع نوع الوقت هذه أربع دلك اللي لقوي أربع نوع اللبتلي لكن قوم النوع إن هلاكو ذب بي أهل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون سلاسة الله شاكي من كأنوا بالله غير. فهذا الشيء صنعين ترد مالك أنا لقو جاسي جاس جري وارك اللهم رفع إثناء تسخروا منا فإننا نسخروا منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنو سأولاد لي جري دمان أمرك إبا يميد وإلى فرعي باب إنت علامة المامي لا يريد تنورك أما يجد كذلك مفعله سميليو أيها تقول هذا بيكار كدونتا هذه العلامة تدلك على أن الهلاك قد جاء الهلاك مركا يمد، وحيه قدم بيه هولد ماتي فليه توحي بدباده إذا ومتلق لي ملكمك إلا لاتيك سلو وعن الله فارج ما كنور، جريده كل نور إنه قلدي بالله الشيخ قاده ومدبتك هي مدلبة سيدي الدبلة وبرمو أهل قدري، أهل كارا قدر، أمر هروي وكلهم إن ينبد بالي، كوا مهان، أنتي كلا يوئي كرمالي تعلمت النبي آفليجي، أوئي مركا ما لا يعقل هذا ساري، عقلة بني آدم فولا ليه، اللي ما يو ما لا يعقل ك، وحيوانك والله هذا قال تعالى فدوح يري وقال نبين نوح يري وحي اركبوا فولا فيها في السفينة وحي مراي عقرها ملكو صاري ونوح لاركب اولباك صاري مدل ديقيا مدلب أيو بني آدم كأمر سيئي في اركبوا فيها في السفينة دون تقود هذا فولا حديو دوني فولا وحي وقالي سلوه وضا لدوني كولك لا دقاجين أيو هديلا جوجينايو رباذا ببسم الله يبى ورانا حوش حب كلا قديسا بالله استعمالا سيدا سنورح بالله فرا سيدا لكن خيردي يفردي قيس كون نوعة إسكون سكرية تا هدا يقانا أم بسم الله حذيرك جوجينا يا بسم الله وجوخ سنا إذا علمت عندي النبي موسى حذير لا شدأيو قلنا قال لكرين أيه حذير لا بختنا أيه قلنا قال لكرين له استعماله وإنك ولِمَ جارين الله يا سبحانه قال تعالى حذو عير بسم الله مجا عابق أيام مجرها غروي مجرها أنا غروي سعد سين يسن كأبوي، بسم الله وبالله رنايا، وسوانايسا، ومرصها، جوجين تهذنا، بروسي كمركل لوكس منايو، ويسلك بسم الله، كل كان النبي الله إنه، أيها شكرا كوفادية، حدودك عجينا يا بسم الله، هيلا تراخى إذا، حدو جوجينا يا بسم الله، هيلا جوكسنا إذا، إن ربي لغفور رحيم، أم كهدي لغفر حسي، وحيرنا دون تكرك هذا فولا. حقيقة في جودة يوم, مرخي يوم مرخي أو ما رخي بابا ذي وحولها يوم ما مركز النبي الله إنه إنه ربي الله فور رحيم إلى هذين بالافضل لنا أو إنت إنن بد بادي أدون هذا كجير نفا ما ينن كفلاي حتى ينن كاراين كله كطاي أو يوم ما لي بالك في يا يعني أدن ما كفلاهرو كل كافل فذن بالله إنه دافعي أولينا بد بادي حتى نرحيمون بالمؤمنين إلى هذين الرومين ima kan ina ala rumayni ayo kolka ay badawmadiisa haday tawad kaana allo daafid badaw haday ay rumay ay allo Balun, badaw waxa ka ina badbaadiyay qalin nin tiina dabar qooliy sido ilahu til ma may doonti yar yadoo dunidi biya qabsare wa maqdadoona an laarak kali gate aydu la habash wa hiya dunti بهم نوحيه انتي روميسي في موج هرقو ديه يو كبركو دا يصير اللوغو تلقالي عسيال بي مقونين ايين مر حمر بقعايا وحبوراها كوي اي اقعايا سمادي يا لولك بي بي ايسا قدعان تبايشوا واهرداف اي او وحب بديين كلها كا ايدي كاليجيب كا وهي دونتي تي ايادة او تجل الله قلقو نيسا بهم نبي نوحيه انتي روميسي في موجة هر جذيه انسادا يهاي كل هر كبرا يهاي يا بور الله ملا كل ك دقائق اي باللوداي نبي نحمينه داري يا سحر رايا نبي نحن واقطبه هذا ياويلك وأبر رحيمه ومؤمن ياويل هذا دارنا عاشي وقال قال مرن أبيه مرن رسوله سي مرن خبيجي وين يا فَكُنْ وِيلُكَ الْآسْيَوِي أَسْخَيْرُ مَلَ وَنَادَى نُوحٌ نَبِيُّ نُوحٌ قَوَاقِي ابْنُهُ مِلْكِشِ كَنْعَانُ بَلْ لَوْرَنْ جِرَي كُلَّ كَمْ حُو يِرِي وَكَانَ وِيلُهُ وَهَا فِي مَعَازِلٍ مَالطُرُقَسَن مِنَ الصَّرِينَ كَدُرُقَسَن كُلَّ كَوَرَا وَجَالِيمَا دِي سَارَ كَمَا سَوَاك دَوَانَ هَذِهِ سقوط النبوة والرسالة كلها. ماشى دون تأييو. لا تكلج معمولا يوما هما. طرق السجيرة وكان ويلك هو في معزيل مل دروكسن من السفينة. ماشى دون تكلج معمولا يو. أذا تكلج خرائيو. مر هربو وكدروبسنا. قار دمب. أيونو أكيل خرين كي. ومل سي سعدا. يا بنا يركب معانا. هي عاركيني melaso ful tonil wala takunha hanan mal kafiri tak yaqadi de galobay hada urdin ana aba ana nabiga giya luguson ngo doonta nalaso ful bil bas yiri wilki saawi waxaanu dulmaya ila jabalin bur tonti nuwayartahay mel magareeso iyo noo watir badan yihiin burtaan dar جبل خالق الى علينا من الماء يها لو حفتمي قورتا يجي الى علينا وداغي هذا كي كنقدي قال النبي مو يري لا عاصم اليوم بابي الى الى المجره من امر الله امر كي ابو هلاك هو امر حتى اذا جاء فانسو فان صمرنا اني بيها اسكو درمان امر اي بو الا باب امانتنا امر اي بو موحي انت كتب قبانيس إذا بد بادا أمر يبغون إذا أمر إباع سرعنا يا وح كبد بادا يا مجرو قف يبغون على السماء قال النبي إباعيري لا عاصم اليوم بد بادا ما نتم مجرو من أمر الله أمر كإباعون كهلاكي سوفرى إلا باد جب بادو إلا من باب بد بادا يا فحم إبغون على السماء أنت هذا الكيمارك مرايو هي اللبادودي أحمرى وحاله وحاتى بينهما نبي النورية ويأتي لحظة الموجهر فكان الويل باسوح النغضي من المغرق انت اي بيها الله تقال ايو ويلك كميه النغضي هل كان الويلك نبه النور اي اوضاكي باكوكالاك وعي معلم تاريمت بالله بتي كودة حجبه معلم تابيه بالله بتي دون تلفه تل لكودة حجبه وحي بيها الدوني دي كودة محرم انتهى الى عيسى لح بلوضة كاملة ونصف سنة لح بلوضة كامله رجل ايه شعبان ايه رمضان ايه شوال ايه ذي الغعدة ايه ذي بلود شمتها بلوضة بيهدون الى كود الرجل مركي رجل مارك وقيل اللي يري الى سبحانه عز وجل حظى الى المنت اللفه يلد ببابره قرادة النجوك جعير باك ودعاي ولمارك باي فولان فوقا دتجا سبابور فوش قد من سو عايس لغاك بختنايه ادو دن تا عريا مايا كل كا كو وين دا جاله ان كسي مركه بوين كجيره تعلمينا باباده كل كا قولد ان دجي اسوماها وكوني محرم وقيلوا حبيب لا غيري يا رب ظلم ابلع دنجي ماك بيها وين سلم النبيا ان غير يلك يماذن ففتحنا أبواب صما ماء من همر وفجرنا الأرض عيونا فالسقى الماء على أمر قد قدر بل كامل وحال الوسي بيه كسر جهدي دبئل أولى النخضة أولي وقيل وحال ليري قريبا إلا لدى جنايا دون إذا مركا تأكبرنا المال وعلق ذا بيه إلا وهم عقول النخضان وقال أولا داكيكرو وقال أولا تاكا وصابحوا وقيل وحال يا أرض دول إبلاعي marki ii ka yimid dunji sab talaaad ii hedi bay ligday samada ba la yiri walyasama eroo iqlaa joogsoon subanka adwaada jooji joji aan dib u dhanka iiman laakiin hore inshallah oran sida markii yiri qoysamada subankii joojiisay dunka raqisto di lan noqotay wa bihi durido dhan qabsaday lan nusqami gulki markaa noqday toddoba qaybo laga dhigo afar baydii ah ikan saddex dal an gagan amru taradi la lama yistir wa astawad bahidhon fi juqsatay ala al juddi هل كيفي دونتي جوكساتي هدي دونتي جوكساتي وقيلة وحاحكي بلغة يري بجان داران عن رحمة الله إلى النحديس تلغة دار هذا آتينو تلماني بيوهو بيهاي وحكو جلن بيان نيمو كوماسي ناي إعادة باكودع جيري سلا تراتت با قرآن كينتي اللغة لغة لغة لغة قوم النوح بيان يا غير عاد وطباي لغة يا رز سموط أو قائل اللجوها لعاجي خر الله أركاب شايعان الله يباركوا العجيرة شيء أبي أمام هذا بول الله يباركوا العجيرة كل كسوة نوحين وجدونا مما خطاياتهم قروا مما خطاياهم أغرقوا لما شيء فادخلوا نار بالجليه فيه نار بعيد مقال كبير قيلته بعد النروي كل كمركي انت أجيوك تعرف أنت فقيل حاجة بوح لجيري بعثا دارا محمد بن لجدا رادو أدوني آخر الله تبا أيان للقوم داروا سبنا تي أول منين قدر قوم نوح لملي فقيل بعث لقوم نوح ماشا شو حكوجته قال من هذه الله شقي إسكيرال وحذل من ليلا بجميع انواعه إلى يقابرتين دل مزق وأمرك شرك زمانين إيزو، والحقوق دي ز في قولي إن الشرك لظلم عظيم، إيه إن الأدماء أبداً دول ميزو، والحقوق دولة دردريت، إيه إنك نفتاد دول ميزب، إن أباك أبوري، إن العبدوك أبوري، عدي، شرك هدد قليل، إلى hadda dardartii adoo ma dulmisey idan li zalimin dulmi falaawyal idalko darinta usta waxa horay iyo wixii danbe kulka ka fago waxa dulmi la yira xalaaq qarkisu taagi tafqal ummato ma al kufri la ma dulmi dadka iyago gaala wa iska noolaanka raakin iyakin iyago zalimin amman noolaanka raada hadda guranka akhriid saliyadaw xalaaq iyo wasanka isku haya dulmi galabada فكم غصبنا من قريه كان ظالما وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمه وحسنك اسكويا ظلم يا اهلك ما كان ملك الظلم لا قالوا بني ادم كل كان كان عنامته ان قومن لغو كوين للقوم الوالمين إمتدول مفسر إلى الكذب أحمد ابن إلا قف قاده حكم كهسا أويلا طالع أم قصر حكم كهدا قاده وقعد بهاي ماده أنا قعد ذكر حي مغلبته وقال وحنا فولا فيها في سفينة فولا الله هي أبوين مجري مجرها صعب يا وموسى هادو جنتل إذا سووا ضروري ما حداينو تكسر عينه أما مركب أما دايورد أول وقبل كل شيء هنا إنه بسم الله دعنه سوا أول دليل كذي ماي كذي المركات وشيت لقى ما مرمم شد هذا نوقف مسلمة إيه إيه بره ما بسم الله يوم بقبل لابنا كل أمر ذي لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبكر bishinka marka derdero, dardaro oo la yiraa galaboon maxdan shir bari san en layska yiraa qulqasi hala gumal majru arintana gurila gara waliga xamrayni ma hajro waxa la dafiray ilaahi il aburay edul e wax walba qan takwayi wa sadaqallahu fi qawli fa subhanalladhi biyadihi قولك <تصفيق> بسم الله يتلا الله لا خوف ستجي إسراع عنكوسينا أنا مجا عياك ولاياك وما ده مجا عوقي ملاياي مجا عومد محوقي ملاياي تلعب ونحسن وترجمة فرنسية والإنجليز لغة ثانية ومركلة سومارية يقولك هو عاصدا مسلم نمديك فوتك هدأ بسم الله ده. الحمد لله ده أشهد أن لا إله إلا سلام عليكم ده تماريس لم يكن هذا مسلم مسلم من الهد ليس وكان مسلم انت نبينا بسم الله مجراها ومرساها بسم الله ابا وين ما جئ ايوا هذه مجراها ش حسين زاده ايوا ومرساها جوجين زاده ان الرب اني نوح الربي جعلكم ربي, ربي وقضارك وانكم دم ربي ايش ما حشوا لنا ان هي وعد جعسها يودن هذا شرف كله في هذه إن نيس أنا يا ربي جاي لغافو الله دافد بدنك الله تقول الله لا يدنس ها وقعدنا هنا إذا كفن وحنا هاليني وح بدن بان هاليني أولينا دافيو إن ربي أنا يا ربي جاي لغافو الله ودافد بدنك إذا كفن كن نخدا فحيمه الله انت بدنك أنت رومي سرعة أيون نعريس بنيك وكائن بدي, بدي ممكن نفلي منا كنور وحكا لودن ما دعنا أبو البشر سامي ايه اللي يرادا دون اذا وعا كن المانتا كد قد مسلمي يقال نوح بعد علي وهي دون تي تجري فدريري بيه الكرخوضة بهم نوح يأنتي رميسة دوشة شيء ايه اللي في موج هرقوديه كالجبال بورلمدة ونادان نوح قمر كارنت بالله بنيسي ونادان نوح ويارى ابنه ويلك كان عان وكان في معزيل المال دركسن قد أنت كفك لا وغول الله عي كابونعي إجار كي هوي إركب صافر معنا أنا في يدك كي يا إركب لا صافر دنت ولا تكل خا هانم كافرين قال مع الكافرين قال الله راعي قال ويله وحيره سأوي معنود مايا عن آذاي الذين من مايا إلى جبل بور يحسمني بور تا إلارين دنت من المريبيا وحيوهره أركيجيلي أيهو كتلقلي وحما أنت جوغا لما سعوده أمره بأينو ياهي قاله ودقي أرينتا لسعوده أيهي إلا العاصمة اليوم إلالي ليس إلاليا ما أنت مجلته لا بور ولا غير كد أيهان مغنى ما أنت وحي إلالي بورتايبو من أمر الله أمر كأبأو بحيي يل. وإنه بيجني لقبصدان فالمنتنا اللباب إياه وحي إلاليك لا ما أنت مجلو إلا من ماهانه ورح أبينتوهن حريسي إيمانكوا عنوني شد نوح إيا أنت مركب كلاجر ت مركب كفوساوي هذا الكي هلكه حلالك ذو أو كاكمل الله في العصر ذي وحارة وحاتذي بينهما نوح يويلكي دخله وحاتذي الموجهر كي بول أيه كلا قريئ بمش معرق لفضاء فكان وح النقض ذي ويلكي مغرقا مدله حفيل لا تخلو من المغرقين انتي لها فيه كميدة اداتك اللقاتيو اخبروط كبعدي سينو شقنه اول حجب بيديوه باللهودان اول محرم اي امرك امر كان يميد يا ججين ايا قراضي وقيل او حالييني حك ايبال يا ارض لن امرك ايبال حناية اول بين صومرني حتى اذا جامرنا واحكران صومرنا لا عاصم اليوم من أمريلا كل كعوامير تم مال إنتافورة إذا إبادنا أيه غيركي وركي من نا ولا بقيل وحال ليه إسراء إباعي يا أربون دول إبلعي دونجى ماكي فيه كسو جدك أيه من ويا سماو إير إقلائي جوكس وغيضلما فيه لنصغامي وقولي الأمر أنتي لا دمائيش تير واستوت جوكساتي على الجودية Urmaga ga judi layira ila ku tale musuudaw xasiira gudaha iskuta korkeedi bay joogsetay qiiila waxaa layiri badan eraan xamade bal laga dheeraado qawmi dadu suunaatay awwal mina qardar walla walle dagay marku suudigi hadii على علبه قديمة يا ربي ويلكي كسوداتك يجري معها سوء معها ذنوران أبي أهل كاكبان بدبادين ايا ويلكو أهل كيبو أهل أهل ويلكي أهل كبعار قال تعالى سبهو حجري ونادى نوح نوحو ياري سبهو سبه يبو ياري فقال وعطي يرمضي ويحوي ربي يا رب أني قال ربي يو إن ابني ويلكي كنعان أبيه هو لا من اهلي تطكيهو كميده وقد وعدتني به وحدنا يبدا يبدا لا غادي هنا ظهر كي بغادي نيسو فين وعدك الحق واش اذيبه وحدنا ووحسغان او بلمد من باجيس كمنه بعديت طب يا رب انا غير ربي قالو ان ابني ويل كيغي كان من اهلي تطكيهو كميده فين وعدك اذي غيو هو هاغنا الحق نتشجون وانت اديجا احكم الحاكمين كار انت النغبه الله ارغ قرنقي او عداله ياقن يا وعل بماسيكوها بوناين مريين غفنا ادي كلك على علي افشو لكن اسلوبك جروح بدن وليين ما رجت اما قال هو وين يا شحل وما هبل ومع ذلك وحو النبي الله بنوح عليه السلام بشرب النغده وحيل لي وَلَا ولا فِي في ظَلَمُوا ظلموا تريدون يَا يا ليري وخي ظالما ولا باذ انيا حدا واذل ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقه كل ويل باسك سوف تكون قع الزيره ما انا ابيك سوغ ولا وحوغي هي وعاسي هي ملعون ي قال ي هي هوغي هي الى انك هتلمه او الا فافا جرتي تخاطبني في الذين ظلموا انه مغرق جواب باكتميل النوعت مدغيش قال ا بووخو يانو انه ويلك ليس من اهلك ويلكا كان اركي ان بد كل ليس من اهلك ماذا النار لماذا نحب أن ما يهين النبي من أهل بيوي؟ وعنا صار أورثي ما بال ليست ناقنا ما بال ليست هو وريقدنا قال النبي الله إنه هي النبي الله إنه هي النبي البارم بأن نجي كاللابن لكن الله هلوقي هلوقي وجه اللابن كفر به زينما؟ إلى هو إلى رنا يا النبي كشرف تيجا؟ النبي النبي حتى بعد وفاته شو تيجي يقول كين على ما؟ اِنَّهُ لَيُرِي مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَدُورُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِذًا وَلِيَاد مَجْعَن كُلَّ إِنَّ ابْنِي نُوحٌ وَرُنتُ وَلَكِ وَوُدَلَيْ إِلَهَنَا كَسِرٌ بَذَلْنُ وَلَكِ الْمُخْدَتْ كِسِيمَا لِمَالَا وَلِكُوَاقَ إِذًا مُعَاقَرَةٌ خَابِطَةٌ لَا بَئِسَ مَنْ يا دو أبهاي هاي يا دو إنن كذي هاي يا دو ولا الخي هاي يا دو إشلون تذي هاي قالوا حتى مجري كل كان نبي لكن أول كواجه والله فصير دونا وحبيري سبحانه إنه سؤال كاتقال هذا بس من نوع ويدينا إسه عمل عمل غير صالح مدوانا بس من غير كيو ش قال إيه ويديسه ماهرانا ما ما كده لا جيبا يجلس تزر على الأرض من الخافرين الديار الكاثرين وهو هذا إيري قال الضبابي أنور كاجيبان يالي قلبنا بيرح هذه كتبه حننتظر كل هذا إنه ليس من علي والخطاب كاجي أنيري ما بتبعينا يا ما إنه سؤال كاجي ويديسه عمل عمل غير صالح أنصوبني قركل إنه عمل غير صالح هو ملكا هو ويلك إنه ويلك هميله حسما غير صالح عملا صوبانين وقالبه النغضيه وقالبه بك الدين صلحات كوهيده دونتي بوكاتك مكرم في فلاقوه النغضي وقال كامحة ديكاله ديشيه وحصو عطانان تخيمه بطنيده نوح العنانان فلا تسألني نوح ايوه الدين ما وحا ايوه الدين ليس أوسا نكوسوك لان لك اذيكا بهما اغا علم waxaanu qoray oo inkadduu galimada adiga ha baa ka qalkarsanay aniga baa waxiga ma qarsoona kulka waxaanu u ogayn baan uga idan haywidin waxaanu ogay anan si muhiim ah wali socota in yaaniga baa aadduka wax laga ma halayno هذا عناني سميات معضي ما يحوما دو دي دانتا حوما يصحر بادو دي دانتا خلقا والعنانتا والعذابية إذن تنوى التشريف إيه التهديد نبي الله النوح له فايو إني آنغا أعذوك نحوى كوانيي أن تكون إنا النوح آتد من الجاهل جاهلين تاوى الجيسة لكن جاهز سوى عشر سنة إذا بدأت كل قلت أدتك هالله مدنة وحن ماشي قليل كليل فكان النوح نوح مكا محلق كثبا وردا ماي كنت قبس نوح إلى كبر ورتي لواكنا قال النوح نوح لي رب يا رب أنا قا ربي يا يوم إني أنا نوح أعوذ مكانك لي بك عذيك الله أن أسألك تلقى فضعتي تبتم بإنان قوة دي ما هو حقوسا ليس أهان ليخريغا تييشاغا علم اقو وعانا كلهاي ان دبدا بكو ويديو ادن كان مانغلي اما كان علي سي ييرايا كان وادي دافيسا قا الا تغفر لي حقا ذا ني دافين سواش اني غفكتي خوقا عاديفه الابوه وير حدو قبتي بشر انو خدي ادام ما قفا ريكو وا قفا تغفر لي حقا ذا كان مانتا اي دافين او وترحمني اذن الله عقاد يغن عريزان أكوني الخاتري متعركي باي مبان نقونا يا. إيه اللوطة إيه عافي إيهنا نبي الله نبي الله نوحو انت اللقاء أقبالي بريدي إيه قندا قبسكي لدي جيناي آرق خيلا واحد حق يبال يا نوح نوح إيه دب كخوا وماركب ديك نوح وحدنا كتب تعلولك بسلامي مباد بادو منا نقا نقا نقا نقا نقا نقا نقا نقا وهدي خلاقي يالله صوماري والله hoda khi wana baad ah waxaan yarna way raxsan yihiin tabac galiy ku daga xalaag ma jiro iska badbaad qabaysan ama bi salaam imbariyow an ku bariidiyon ku salaamay oo salaantii aad iga hay sabada macnaa xige maasha kanu humu keebt keebba markabka bi salaam xalaba balla balla ka wada soonilla badiyo ma cunu marla wada buxante iyo wa barakaatin barakee aleeka adiga nuur akorkaaga aya lagu barakeeyay oo dunida awla gudbada la garimba botay khalkamar ki fiidhal laga و أمام هم ديال سنوما تعوهم و أراحين دونا ثم هذا نراحينه و يدوية تقدر كنو رادان يمسهم و حدار دونا إننا أنك إباء حقا نكا و حدار عذاب, عذاب عذاب عذاب كاسو لحبي ربي عن سير عذاب كاسو لكم بالهذا ما هذا الجرأة أول إنتاج كان لين بدد ليو لين بركة ما الله بعد دنيا من الأمر تا قصة نوح ما كانو جب الجبينين هيدا نهودا بيسا سيديا فرتنا لا هيدا غيني لبدا عليه سلامة وسلام في قصة نوح دوش سلو أخرجي جاي قنالك دقيس دي إنك نبين ايها الليلو افال <سؤال> شاكتو اللي يريد ارنتان نوح ايها قوم كيسا ايها وحي دحماري ايها ماشي كودا مااتاي ارنتان مركي اللي دين شاكاي نبي قانيبان لقو يريد من هذا نوكاي مان اذا نقوني واختقانا ماذا يريد مان اذا نظرناه ارنتي وحي نعذيبا ايها او مد هذا مدنا ماهذا نقوني الرب باقوباري وحونكو قوباري وحيي حدبها داد نبي محمده ظالم وددا ساوت الله قوم نوح لمريئ قفقة بارجة كرب الرميا راعنا سيدنا بنوح لابد بعدي أي لابد بعدين أي يباتلكوا كل عيسى اللي عن صورة وامكي ولي مدين الل متى إذا ما بابوري قالذي يباتعنص رئيسه مسلم كيف الل بقوجينا أي فاصبر إن العقبة للمتقبل إنت دول قاد تكون ترجل إقدام بعد أبي قال سيدى قوم نوح قال أي عصيان كل دونا هذا هو أنت يكون رميساً لبدبادين أيها كلها أحدها تأتي غيب الله عليه قال تعالى فدوحوا يلي تلك وركة الوسيا قيمة بضان النوح يقوم كيشي لقاق ورمي يساردوا تلك القسادي بيكود عايز ولقد أرسلنا النوح الى الى تلك الرنتاز من أنباء الغيب كرسونان تقراريال كيشي بيكاميت اذا المؤثر وهي اذا اختي غادي جوجين ايي كميته نوحيها في شب وحيوني اليك اديكا رسولك محمد اياكو وحيوني ما كنت سو بن مازن هنج تعلموها قسدني يقان انت اديكا الرسول كان ولا قومك ومذادان اقونين من قبل هذا وحي لان كوهر اديكا اومداده ميدكينا مايلان اقون أفاس بردل قادو إن العاقبة عرب صوبا للمتقين بدك كفري إيا معصية ظلمة إسكيلة ليا إيا عرب صوبا الدون كل آخرين كلو آيادة المركيين هورتال واركادة سأوقي عن ياج ومدلنا ننكم مدومة المحمد أما هو الرئي أما هدام بي أما أنت أجوه حدو يللوح بان لجري موسى لجري آدم بان لجري محمل أما حكوة ما محوضة أنا مع موسى أنا مع نوح أنا مع أيوب صوبين عدماء ما إنو النبي محمد كدهويني هيدا وكبهو مبنيني هيدا فاك النبي محمد لغيري تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم أذي أمد هذا الموق وحكرا صومرني أما إنو مردونا وما كنت بجانب الغربي إذ غضينا إلى موسرم وما كنت ساويا في أهل المجيء ووجدك ضالا فهدا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا سيدان الوهير النبي محمد ذا الوهير إله وحي يكيب كور محموه غير حلق أن نمك أمد أنك ماذا ورنى يوم الآسان وحلق قبطي أما أنا وحوق قبطي صبين على عدماءها تلك تاس قصد النبي نوح من أنباء الغي قرصوني ذا ورعيالك وديبايك متاي نوحيها قصد الشيقني إليك هذا الرسول محمد ايان وحي كوغو ما كنتم ما دانا هي تعلم ميدوك حق سله انت اديغا ولا قومك قالا كدلاته قريش اي اومدا ميدنا قيشدن ما ينوغي تنيي غورما من قبل هذا وحي ان لغوسو دجيي كور ادو قيد مال فسبرد القاودو ديبكاي قالدا كو هيا الله الله فلا جاينا يا اديكي رسول كا دينتي يا عذيبا للجردرايا ايش قد القادو كنا تلاجل ان العاقبه ايرسن اول ما هذيو للمتقين دوت كيسه عليا يوسف ناتين و الى ادرخاود افر على قصة و لقد ارسلنا ديبيكو النبي الله بين كفر على كل كعشيرك النبي الله هي الرعد هي سافسانت هاي قال تعالى وإلى عاد ولا قدر سنه وحأن إلى عاد قليل ذا غير عاد ليرا أخافهم ولا في النصب او ولا او شنو رهركم قدشي ما نين لا في ديلي او ولا الماء او النبي الرسول ومؤمنه يغون قالوا إذا دين لو ولا الماء ترى شياب ولا ولا يحوة الأنبياء الواحدة ماشي من نوح كب الله أيه النبي هدنا كب الله وارك ويسوله واركي قالوا هنبي هدري يا قوم قراب اعبدوا الله إله إذن أبورتي عابدا ما لكم إذن ما سبنا من إله وعم أعبد لي إذن ما سبنا غيره أمن إباهين أما واحد سميتتين يذنك يا لابت يا واحد السميتين المخلوقات كا. إن أنتم ما أبنتم قرابا مالهد إلا مفتر هو بين أمنا يماهان وعكلا مالهد يوحد عابدا يسا يمخلوقا وحفادا مضان ماها أو عكا جلانا ماها كل قابا انتا كباحا فم إمادا قول ربك ليجي عابدا إنوه فايه ورشاقا وصندنيا إلا يا قوم قرابا لا أسألكم إذن ورسلناه عليه تبليغا أن حق إذن كارثي حول إذن ورسل مايو من أجريا أبالغود كيهو ماها إلا على الذي بكر كيه ماهاني أحد كلا أبالغود كماربو فطرني أني قبالي اوماي أني قبالي اوماي نبي قدقى رسولي قدقى وعي قدقى جيي أمك إدري أيا أبالغود أدوني آخرة وكاربا وعالي لقدونا أيا لما أركو قل كان دين تان مجانكا قات دين تان مجانكا أنواح الليذينكوا <سؤال> ويديني أفلا تعقلون ما ويدانوا أعقراني وأنها النبوة <سؤال> هي الرسالة <سؤال> هي وأنها حق نمديسة وأنها حق نمديسة سوغران مايسانو عقل بارتين ليدينكوا مهوغا ولوانا بشيقيمك بنيباسو حوتا ويا قومي قرابو استغفروا جنب بريا soomaan markaa ka cabbaridan ka gadan tubu noqday ilaahay ilaala ee dogooyna noqday al istighfar wa tawba istighfaarta daaymana wa raija sababti wa wa istighfaarta wal i'tiraaf bi dhanbi kabkaagi baad khiraatay amma tawba dana ku badi loogu xirnaado kul hada dambigi hore kaso hoyatay ila nadaafid ka barilay inta ka في جميع امور ارمها جيد الخ الىك يا ربتي انك خير ناتو ان الدين بحينه كل قاعده انت الله يسقداروا او استغفر الى عدم لا فقد لا بريو في غفله غرينا الله لوغ نخدو غوش لاغار يار اولا يرسل سما الى ايركي مودرايا عليكم كركينا ندرار ضرر تدكوار قالها عيلة يا براها باها يا كل كيتابة عذنة كل كي غورك يا أولاد علي تعبذنة إيشا ويزيدكم الله وذيك كردينا يا قوة حب إلى قوتيكم حوجني وهرالوجود عليك أو سوى البابا أقالك حق إيشا في حق دتك حق والبواكو هو جسنيزا كسي دجال ولا تتوالوا حسج سنينا مجرمين ذيكم أنت عقد دم بأجري وغير الله عابده وحداً بها حل جهة سنينة وإيمانك إيه طاعذا إيه رومين تايدا حكا جهة سنينة وبندق يكوبات نبي الله هود هو فرحة البندق وإلى عدن فرحة وحام الدرن أخاهم ورالكود هودانا قالوا وحو يلي يا قوم قرابوا اعبدوا عابده الله إباوين ما لكم إذن مصرنا من إله مثل عابده غيره إباهين إن أنتم ما أنتم مهين في عبادتكم غير الله وفي تأليه غير الله أوصل يوحن جري أتقالل يا رتان مهين إلا مفترق وبنو ومنايا أو إذا لو أحد مذن بعباده سئزا عك عباده مذن والله جار مريزا كلك وحنا دن بن أمة سول تقومي لا أسألكم إذا وجد مايو علي حقا إذا برايو أجر حاول من أجريه جهده عشكنا بأشيكي من أجريه ما أجريه أبال قد يقول ما ها إلا على الذي ألكر كما هاني أعدك الأبال قد يقول مد الفون فطرني إيه أومي يا فلا تعقلوا فأعدني ماذا إذا إيه وركي يقول وناك جيسا إيه حماية كسرانتهين أقل أول اللي قلته حق عقليين نيجين ويا قومي قرابوا استغفرو دنبداف بريا فاباكم فابقين كدنبداف بريا ثم كذا إل الله توبوا نوقا الى اله الا اله الا هو اين وحدك وابدا في حكمه كهرناذا نرسل ابواب رايا اسماء روف عليكم قركينا مديرا ان شاء الله روفه او استدوا ايمانا بنايا قوه وكالذي هنا قوتكم قوة إلى قوتكم تيني أهرى اللقودر ولا تتولوا حاجة لنا مجرمين إذن قدن بيهوهوهوه جواب تلوحي كدقل الميشتين نبي الله إنه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأقدرت جدالنا سيدي أكرى الله هضلي كل صالحين تو من قديم زمانه وحديثه ورقوضوا وامد فريح يا قوم الحبود الله قالكم الى ان غيره ارداش هذا الفوضى واشكمت وحياله ما انت جوده اياد عاوه مغري دونتان والنبي يود له يري شدي له جواب ياك قالوا وحايلدان ياهود سليم وادبلانته انه هذا كركو شاجي جيرني نبي نماكو ما ينساجي خصون نماكو ما ينساجي قرابه نماكو ما ينسي ماخيشو عاديسما احترام برتي ان لوغي اهل نما يان كموقن ايي بنانك غدواقن صدق الشاعر وكُلُّ نَائِنٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنبُحُ وَالْوَحْجُ دِيشَ كُجِيرَا دَادُسَ لَغَا أُورِيَا سِكْسَ هَادِي لُوهَادْ كَيُو أُو كَر أَدَغِيَاي كَاسَ دِي كُجِيرَا غَاسْبَا كَوَرَا يَا إِرَاجِي كُجِيرْسَنِي إِرْبَا كَوَرَيْسَا وَكُلُّ نَائِنٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنبُحُ فَرْحَمُوا إِذَا بَدَرُوا تَقْدِيرٌ لَأَنْتَارْ قَالُوا حَيْرَاجِي يَهُودُ مَجِئْتَنَا بِأَنْتُولا هذا الكاغو دب وحلفا منك رما اشكو خديه قربا وركاغو ما وما ننه ملائكه هذا غير عدناه بتاريخ الهتنا اردت ان اعبد انه قوه كتغايا عن قولك عن أجل قولك هذا الكاغو امنلده يقول اللهم ما لكم من اله غير هذا الكاغو درتي او تجيمنا ونحن نعبدهن وما ننه ملائكه هذا غير عدناه لك أذيك هودة من مؤمني وحن ابن نبي باناهي خسول باناهي وحيبان اللي يقول الله يسود ديرك كاليك عابدا وحن الله تمد إذلك جملة وتفسيرا وحن قول رميني نمال إنت هو كفري نبي إيا رسالتي دي إيا دينتي إيا عبادة اللي دي دي نبي إيا كل كلفته نبي إن نقول ما نقول بهمينو إلا عتراك وحاكو جردري بعض أعياتنا إلى هياك النجق أركضوا بالصون حناك وجود الجري، او وكان الصور يصير تجوجيني، يا وحد غير معقول كا، يا قبيل كاتجار وضبح هذا، يا و أبي يصير لجسوا جاري، أذكر تجعيشو، عفوا المقتدي أولي هو جافتين، واكلمتيه وين نفته، كي الجرنيو شديه جرنيو. إن نقول ما نقول أرن ماينو. Isäkin vain yksityisillä on todun, koko urkampan ja jumapat kahrimainen iso, kabinkatko harjimainen iso, äädet katja jäävien iso, aamut mä kertit, voit elääntäytyä. Ennäguoro, illa ateraka, paaku derderi, aliatina, illa إن حماكو داري تاهدي بايسو ان حناكو قودردري فانت كاذب وحاد ورك الله شو بيسو وادلا قومايسو عفي ما ما قبتي باسكو عليا ودنهر قال لا قالو بحي كل كاسيدو حد لي قروح زي قال النبي ودوحو يالي ثاني اني قال اشهد الله الهوينه وعيدك ثاني مرخاتي قال لي مركو واشهد كدنا مركو الله بعض مرخاتي نقض فرعاتاتو دنتي وحاد يدينك يا الله بك كمرخاتي نقوطان أني أنا يهودي بريء هنا بنان كاكجرو مما وحد تشركون بالله ولد الإنسان أصلامته يا أوسانكا يا غير الله عبود الإنسان إذن كل مجرو إذن كي الله من دونه كابقينا كسوك أدلوا ولد الإنسان مردا بنان كيسك يستعج حرث باب الله إسقى باب أوفا صاع ووجري فكيد دوني حجر صوب إذن ك يا إلى يلكينا سادو دنتي واحد او ودي ايتاليدي او حجر ضروري صور كي الله نوح ما نجس كي نوح اذا صلحها واش هو كلمه ارداشنا واش هو كلمه فكيدوني يا حرسده جميع سادو دنتي ثم مركان حجر تي نوروروشين لا طول بيروت تخيق داي كاديني واحد حجر يدي باسه لدي هديرتها امي حركتها امي تمتها نوعين نقاطا يغفري كلك أعود كدام بيسا إسوالينا يا أمات لم تبقى سوى جهدي أعودوا عسكة يا عيوامح واطنا إني أني توقلت وحان عسكة على الله أبو كركي لا على غيره أحد كلا وحانك فلا يعمله إله ويني وعيك أيان عسكة وانت لا سرطي الله ربي أني هوده أبوري وربيكم إذنك غير عادة إذن أبوري ko xalwaydan rabya qooni suradu ya qanaar waxu yiri maambid daabti nafsuu ta ma jirto oo dul korki ku illa de jirto huwa e bowe haya aakhin haya bin nafsiita fudud oo hadad moodaysan inaad u xiyali haya لن يكون هناك صعود إلا هذا الجلد هو بوين أي أخذنها هي ناصيتها أخذن فوديه حدنا إن الرب على صراط مستقيم إلا, إلا, إلا هو إنه واحد وحن كمسه قال لعنك مسه رقلا كلها قفقوا من شدابوا إلا وحوية إلا إياه أما أوحولا كبان وايه كلها إلا هو داقوا من أيهم باقشوا إن الرب أنيقى الرب على صراط ودكركوا يكون هناك مستقيم من توسن لا وجاجة فيها وسنك صغنئ فانتو ولو حدث جيتان أو دعوة الدين تان دين شجاعي ديدا هنيك واجب كي فقط وحلاوة قبل لغتكم إن غير عادين شو قارئي ما حبي أرسلت الله إلي ديراي بحق إليكم هنيك لإلكين صار ديراي ويستغليه للربي خبيجي وبدلنا دهنا قوم مندغ غيركم هنيك أي وانو قد انبئ ي سيذهبكم بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اذ ان كنت ساكن ليد عاق ايا قلبتم امت كن لنا هي الهنتها وحدكما فانت ول حدجتت فقد وحلبا ابلتكم ان من شوكارزي ما وحى قرستنا الى ذري به ماقه فيكم دينك حقنا فلا سويرى ويستغلف ربي خبيج أيوب بالدلندونا قوما أن تذبو بالدلنايا غيركم أن يذنك عين ولا تضرنه أبك ما بدونتان شيئا وحبا إن ربي هنجر ربي على كل شيء وألا لك كل ذي دسي الله إلى اليون وعلم ديسة هي قدر ديسة أعط بعض الكلام الجرام خلو فرعاد وحيه لينجابك ونبي دعوذي الدين تاوباندغي أي الله جوابه هلو حيرا ذا يهود هودو ماجيتنا نور ما ذي من إبينت حجعب إيا قرل تابانكرو نور ما ذا نماني واحد نوغو ياليسو إيا واحد سياغانيسابا قرع دايس أما وما نحن أن نقرر عادميه بتاريك آلياتنا وحن نعابديني كووكتك عن قولك عن أجل قولك هذا الذي قدرته قدرته مينو ومنع أنه ماهن لك هذا هودا المؤمن هو قرر مياه ماهن إن نقول ما نقول قررنا مينو إلا هو أنه قررنا بإعتراك وعاك أصيب أو كدردري بعض آلهاتنا إلى حيالك أننا قارك أطباء بسوء حماكو كدردري قالوا عييري إني آله هودا أشهد الله ألا المرخاتي قليي وأشهد إذن المرخات النقضة أني أني أهود إن أنباريون لأننا أكاها مما أحد تشركون إباوة الله لأجيسان من دونه إباوة إنكاسوك فكيد دونه إذنك يسوركذينا إحاقرصدا جميعا سادودان ثم قدال لا تنظر حيثوكينا إني أني أهود توقلت وعن أسكذي هل الله إباوة إنكوركي ربي أني أهود ربي وربكم ما من, من داب تنفق صوتي ما جيرتو الا هدي جيرتو هو يا بوينا اخذهم قضنايا لنصيتها فودا ان ربي هنيج ربي على صراطين تذكر كيف سوقغنياه قسقي من توسن فين تول حداد جساته فقد وحل باب لطوكم من ما وخي قرسنتو ليلى ديرى هي ماغا ديريكم من قال دي سوغارسيه وحو بدلانتونا رب آنقا رب قيط طوما تد غيركم إذن كانانه هاي ولا تضرونه إذن إباك مدوناتان شيان وحبا إن رب آنقا رب على كل شيء وعلى رك كل قيط حفيظون اللي إلاليو إذن ألقا وعاكوسا وقفاق بوضايا رمتي النبي الله نبي نحبو دامي وإلى بقال وبق هيا روميسي فهير كي ترى دابدنا فهير عالها خلقا سيارين ماريسا قال تعالى خدوح يري ولما قرتي جاء او يميد امرنا هنگا يبا امر كيانو بحينا احانا نفير عادل هلاقو نبي الله هم ايا كستي روميسينا لفد باديو امر كيبا سمدك كي يميد نبي هودنا او يميد ولما قرتي جاء او يميد امرنا فردنا ذهلاً جرعة أنو فرنا نجينا وأنو بد بعضناي هودا يانو بد بعضناي والذين أخيارنا بد بعضناي آمنو حجر ميساي معه السجاهودا معي حجر ميساي بالرحمة نحرس بانو كل بد بعضناي نحرس أسومنا أن Ayanu Kubat Badinay Wana Jaina Hum Babat Badinay Navyullayhu say Min Adavin Adabanu Kabad Badine Adav Gaso Khalidin Avat Yagana Bil Fura Lavatana Ayay Basu Kubilavate Markaway Say Tayu صبح أربعة يكسر باللافاتي قلب أربعات بيكع الغوضي حب إنه تضبوه مالموهنا السيدات في سورة العقا دقيته الدونتا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة هي ذكرها هي يقولون تضبايش على هلاغي كل كعذابات وقال لفظاً بيه إذا ونجيناهم من عذاب غلي هي ذنبها ليسا إلي أن تضباي العادي آهين وحايا هاي دبيلنا لكل حجيرته وعبارة القرآن كصرصر قبودرا هي كليل درا هي, هي دوقة اللفزا بل انتظرها هذا ملكا قوارت اللو كل او واللغوثا لدي وعيا شيء كلك اي دبيشي تميد وقري إيقاد وحي جريقا داي سيلا دا قران قوتي المامي ما تدر من شيء أتف عليه إلا جعالته كرميه بلك كوركيسا وحي كم مغضولا modan markeey ka leeytay digig ayey halaq god halaq galen nolkhagote kulka tanzi'u nas god khayntarugo jor min jaha qabato ayiska kushelees samadan markeey geesana wasu deenay kulka isu deesal lugunta gaarbay gar kaano maajazul nakhlin khawiya keyt qarqormay oo ruqayagood moddo aya meeshana laga yariyay إنتي كان لما يكون سؤال علي عذاب غليدها مالك أحد موقعكنا تضيروك عذابنا كل حجيرته أي ألوها لكي وقال صلى الله عليه نبي الله يهود يقدر كيفهم ليهي وإبا يري سبحانه ونجيناهم وأكورينا يهود يرجيس من عذاب بانك أكورينا غليد قلب سلم مالك صلى الله عليه وسلم وإذين كوهرمي خير عادون جهدون في آيات ربهم خبروا الآيات هذه حديثها عاية معجزة عاية كونها عاية آيات ربها أي إذا اللي ما أدينه وعاصه وعي عاصية ما يدفن رسوله فرسوله فرسوله لا دري وحبيهود لا دري أسيهود ديدة خلاه دي هالرسول ديدة جميع الرسول ديدة وعاصه ورسوله فرسوله أبدا أي عاصية قارث الرسول العاصية يلا غاي أدلبا لغاي قال تعالى فبوهيري والطبع فرعاد وحيخان ملكيهود ديدا أمر كل جبال نحرس سلافة كل بي أمر كيفيخان عنيد المكروف وحق ديد و أبيان بالله صلى الله عليه وسلم النبي الله النه اوهيري إنهم عصوني والطبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة كل كمarkin خيادة الحق على الدينه قد كفي عن الدين وعقوله قامين عليه داتكو مايو عند البال لجأ وصدق الله في قوله وكذلك نوبلي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون دالب سالح كل كاظلمنا ظالم بالله ديباياه وقام صالحنا صالح بالله ديباياه كل كبلقونا له هو دينه كل جبان نحرس لابد كله ذي أمره أيها الأن أنيد حقيا كل كحجك أكو جينا عري إلى هي على بوكو وصدق الله في قوله يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس اليرج المور يخدم قومه يوم القيامة به جامنا يا حجك ولا فأوردهم النار نار بوكو عوريه كنوا سبي أكل كل كقوى من عز لبوا الحقذي هذا دا تدفع ريا عذاب إيه هلاقي عقاب أيه جوهم جميعا ما كسر بير سمعنا وأطبه شعر عدو على رأسه في هذه الدنيا الدنيا دلوقتي نقول هذا لعنة على ويوم القيامة قيامة ما لنت أذن اللعنة أيه كل عيدين ربي كسر رب براء جموع على خويا إن لي نقول أيها تنبهوا براءة وعلموه هذا إن عادن لأنها كفروا ديلا ربهم ربهم يقولون يا ربهم يقولون يا ربهم يقولون يا ربهم هلا هو تنبهوا وعلموا بعضاً غيراً فحباً يبلغوا ديلاً أيها اللعاد لأنها سقنات قوم هود ثمود أيها اللعين الاحتراز هي كسر دنباك باللابان دونت قولك قوم هود نبي هود قولا عادها Akay Rabbi Did, Sasalobabi, Balama Gorthi, Jam Runa, Amarkanagaying with Ba Majina Minna min خلدين قلابسا قتلك طالج وربعي أي عاد غير عاد كحدود ديدة بأيات ربهم خبيقوا ديات كسي بيدده وعاصو عاصية فصوله فصولنا رسو وعاصيا والطبعه غير أمر كل جبال نعيش لاب كل ذي أمرك أي عنيد ملاحدك وحق ديدة ما كرو فيها وقطبه في هذه الدنيا الدنيا ذا وتنجده هذا لعنة أرءا بذيل عن عريس لين فارسلنا عليه مريحا العقل تويل آخر برتيلوج رجال رعسي هذا بنكون عجروا في يوم القيامة في يوم ذم الانتذنا لعن ذيب رجال رعسي على هواي تنبهه وعلمو إن عادا خير عاد كفروديلة خبهم خبيقات بيديلة على هواي تنبهه وعلمو فنرجو أقعد بردان دارا من رحمة الله إلى أن عرستي أدوني آخره ولقد فجأة آل يالعاد سُبْنَا تي قوم يهود نبيه كُبُو كُلَّ شيءه والله أعلم